وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل برعة ضلالة أما بعد يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم ذات يوم فصعد المنبر ثم قال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم سكت فأكب كل واحد منهم يبكي لا يدري على ماذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد حلف على كارثة أو مصيبة أو بلية نزلت أو معصية وقعت فيها أو وقع فيها الصحابة أو ربما يكون تهديدا أو إنذارا ووعيدا شديدا لا يدرون على ماذا ولكن سرعان ما رفع وجهه عليه الصلاة والسلام وفي وجهه البشرى فيقولاني أبو سعيد وأبو هريرة فوالله إنها لأحب إلينا من حمر النعم أغلى شيء عند العرب حمر النعم الأنعام إلى أبقار والإبل والأغنام هي حياتهم والخيل كانت أحب الأشياء وأحب الأموال إليهم ولكن بسمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحب إليهم من كل شيء فكانوا إذا رأوه تبسم وتهلل وجهه كالبدر كان هذا المنظر أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأنعمهم لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يغتمون إذا اغتموا ويفرحون إذا فرح. فهل نحن كذلك؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام القول الذي أقسم عليه سلاس مرات وقال والذي نفسي بيده ما من عبد يأتي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب السبع الكبائر إلا فتحت له أبواب الجنة ثم تلا قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد عبد هنا نكر ليشمل جميع العباد الموحدين المسلمين غنيهم وفقيرهم رجالهم ونسائهم كبيرهم وصغيرهم إذا كانوا مكلفا يشمل جميع من انتسب لهذه الملة الحنيفية ما من عبد مسلم يأتي الصلوات الخمس فرصة فرصة لك يا عبد الله. يا تارك الصلاة. ارجع إلى ربك. تمسك بالصلاة في هذا الشهر. شهر الصيام. شهر رمضان. فرصة. اعتبر ورشة عمل. ورشة عمل لك. هيئ نفسك. درب نفسك. صبر نفسك. على طاعة الله عز وجل في هذا الشهر في هذا الشهر حتى تخرج منه ناجحا موفقا مسددا واعزم على أن تديم على هذه العبادة خير العمل أدومه وينقل وينقل حتى لو تمسكت بالفرائض أولا ثم تأتي السنن ثم تأتي النوافل في باب الصلاة في باب الصيام في باب الزكاة في باب الحج ضرب نفسك من الناس من بلغ ستين وسبعين سنة لم يركع لله ركع ولم يسجد لله سجدة ثم هو يزعم كذبا وافتراء ان الدين ليس مظاهر وان الدين بالقلب وان قلب عمران بالإيمان والتقوى كذب كذب أولى الناس بترك الصلاة والعبادات لعمار قلبي وصلاحه هو نبينا عليه الصلاة والسلام فلما لم يفعل شيئا من ذلك ولم يترك عبادة ربه حتى لحق بالرفيق الأعلى دل على بطلان هذه الدعوة وافترائها وأن صلاح القلب يدعو إلى صلاح العمل وينادي على العمل أن, أن أقبل أن أحرص يا عبد الله هذا خير وما أنت عليه شر وفساد وإفساد في الأرض ونبأ عن فساد قلبك وعن جنوحك عن ربك وابتعادك عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وطريق الله عز وجل. ما من عبد ياتي الصلاة الخمس. ويصوم رمضان. ويصوم رمضان. رمز الإخلاص. الصوم رمز الإخلاص. لماذا؟ لأنه لا رقيب عليك إلا الله عز وجل. لا رقيب عليك إلا الله بإمكانك أن تتظاهر أمام الناس أنك صائم لكنك في الحقيقة تأكل وتشرب بعيدا عن أي الناس ولكنك لا تخفى عن عين الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم أنك لست صائما ويعلم أنك لست صائما ويصوم رمضان ويخرج الزكاة في الحلقة القادمة سأتكلم إن شاء الله عن الذكاء ويجتنب السبع الكبائر إيش معنى السبع الكبائر يعني؟ ويا الكبائر سبعة؟ لا الكبائر أكسر من ذلك الكبائر أكسر من سبعين ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إما بأعيانها وإما بأوصافها جاءت في القرآن والسنة إما بالأعيان وإما بالأوصاف وهي أكثر من سبعين ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب قال هي إلى السبعين أقرب بل هي سبعين وزيادة وأرجح الأقوال في معرفة الكبيرة أنها ما ترتب عليها حد في الدنيا ما ترتب عليها قيام حد في حق فاعلها أو كانت نصحوبة بتهديد ووعيد أو لعن وطرد من رحمة الله عز وجل كما في الحديث أنا بريء من من فعل كذا لعن الله من فعل كذا أو من فعل كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين فهذه كلها أمارات لأن هذا الفعل كبيرة من الكبائر لأن الذنوب كبائر وصغير الذنوب كبائر وصغير فالكبائر لها أوصاف وما دون هذه الأوصاف هي من الصغائر أو من اللمم الذي هو والزلات وصغائر الذنوب فلا يستهين العبد بذنبه حتى وإن كان صغيرا لأنه إذا درج وأرف أن يعمل الصغيرة ربما تؤدي به إلى ارتكاب الكبائر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام مع أنها ليست حراما ولكن من استمر الشبهات أدت به إلى الوقوع في الحرام البواح الذي لا خلاف على حرمته الذي لا خلاف على حرمته أصحاب القلوب الحية يهربون ويشمون رائحة النار من مجرد المعصية حتى وإن كانت صغيرة فيخافون منها أهل الإيمان يرون معصيهم الصغيرة كأنها في قمة جبل تكاد أن تنهار عليهم وأما الفاجر الفاسق الجريء على الله فيرى ذنبه الكبير العظيم كأنه ذبابة وضعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت أمر هين عنده الله عز وجل يقول إن تجتنب تبتعد كبائر ما تنهون عنه ماذا نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغير إذا اجتنبت الكبائر كفرنا الصغير ولذلك يقول النبي عليه السلام رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر شرط أن تجتنب الكبائر فهذه الطاعة كلها تكفر الصغائر العمر إلى العمر رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس من الفريضة إلى الفريضة الجمعة إلى الجمعة إذا ابتعدت عن الكبائر كف الله عز وجل عنك ما ارتكبت من صغائر ولا مم. فإذا وقعت في الكبائر فأرجح الأقوال أن الصغائر لا تغفر لا تغفر لك لابد أن تحاسب عليها وما حكم مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإن الله تعالى لا يسأله عنه يوم القيامة لأن الحدود كفارات لأهلها الحدود كفارات لأهلها والله تبارك وتعالى أكرم من أن يجمع على عبد خوفين خوف في الدنيا وخوف في الآخرة فإذا أقيم عليه الحد فإن الله تعالى يمحوه من سيئاته تماما فليسأله عنه يوم القيامة وإذا تاب العبد إلى الله عز وجل من هذا الذنب ولم يقم عليه الحد لأنه لم يبلغ السلطان فحين إذن يتوب الله عز وجل عليه إذا تاب العبد توبة صادقة وتقطع لفعليه قلبه وكبده وندم على ما فات منه وما بدر منه من سيئات ومعاص وكبائر وعزم على ألا يرجع إليها فإن الله تبارك وتعالى يغفر لها إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حسنات ومن مات مصرا على الكبائر لم يقم عليه الحد ولم يتب منه ولكنه مات متلبسا به فهو في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يكفي الإنسان عار ويكفيه رعب إذا كان فعلا يرعب بنصوص ويرتعد منها وترتعد منه منها فرائسه يكفي أنه في مشيئة الله يجاء به يوم القيامة فالله تبارك وتعالى إذا شاء أن يدخله النار أدخله وإذا شاء أن يدخله الجنة أدخله الذي يزاكر طول العام ويدخل الامتحان مع أنه ربما يكون موفقا في الامتحان ولكنه لا يأمن أن يبتلى بمصحح أو مراجع يقلب حياته ويعطيها أقل من درجاته التي يستحقها فيعيد العام رغم أنه متفوق ولكنه مع ذلك لا يأمن النتيجة وإلى الله المسأل الأعلى فما بالك برجل يأتي يوم القيامة قد ارتكب السيئات وفرط في الواجبات وهو ينتظر أن يناد عليه إما إلى جنة وإما إلى نار ما بالكم ما شعور هذا الرجل ما شعور هذا الرجل هو في شئت الله إن شاء عذبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة وإما أن يعفو عنه ابتداء فيدخله الجنة دون أن يدخل النار أسأل الله تعالى السلامة لي ولكم من النار ومن كل قول أو عمل يقرب منها ونسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل صلى الله على نبينا محمد